الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه قال مصنف علينا وعليه رحمة الله ومن سعداته ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبرائيل ما لي لم أرني كائل ضاحكا قط؟ قال ما ضحكني كائل منذ خلقة النار الحمد لله رب العالمين وقضى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آجه وصحبه أجمعين الحديث موصول عن الملائكة وعرفنا فيما مضى حكم الإيمان به وأنه فرق لأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الشتة كما في حديث يبريل المشهور وذكر المؤلف رحمه الله أورد الأحاديث الآيات والأحاديث الدال على فضل الملائكة عموما وعلى ذكر أفراد منهم خصوصا فذكر جبريل وما ورد في شأنه من الأحاديث وأنه سيد الملائكة وأفضله لأنه السفير بين الله عز وجل وبين الرسل والأنبياء من أهل الأرض ينزل بالوحد والوحي جليل القدر وعظيم النفع ولولا ما أنزله الله تبارك وتعالى من الوحي من الكتب السماوية وسنن الرسل والأنبياء ما استطاع الناس أن يعرفوا حق الله عليهم ولم يعرفوا ولم استطاعوا أن يعرفوا طريق الجنة من طرق النار ومن شاداة المدأيك ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات وهذا ال... هذه وظيفة هذا الملك العظيم موكلون بالقطر ما تنجل قطره إلا ويطرفها بإذن الله تبارك وتعالى إلى حيث شاء الله وقضى وكذلك النبات على اختلاف أنواع النبات في الأرض بطولها والعرض لا تنبت نبتة إلا ويطرفها ميكائيل وذلك بإذن الله الذي كلفه بهذا العمل العظيم الذي يصلح الله تبارك وتعالى به شؤون الخلق ومن مزايا ميكائيل وصفاته العظيمة أنه ما رؤي ضاحكا قط منذ أن خلق الله تبارك وتعالى النار وذلك دليل على عظم خشيته من الله وخوفه من الله عز وجل هو وإخوانه الملائكة الكرام وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ووصفه ووصفهم بقوله وهم من خشيته مشفقون إلى غير ذلك من صفات الكمال التي خص الله بها هذا الصنف من خلقه الذين خلقهم من نور والحديث فيه دليل على أن النار مخلوقة لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضحك ميكائيل قال جبريل ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار فالنار مخلوقة خلقها الله عز وجل لتكون دارا لأعدائه فما في الحديث أن الله قال للجنة والنار قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أؤذب بك من أشاء من عبادي ولله عز وجل ما يشاء ويريد نعم ومن ساداته المسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر متى يؤمر فينفخ قالوا فما نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحليل وروى أبو الشيخ عن نوزعى قال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل فإذا أخذ في التسبيح قطع أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم على. قطع على قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم الله. وفي هذه النقوف بيان للعمل الذي أشند إلى إسرافيل الوظيفة العظيمة التي أسندت إلى هذا الملك العظيم وهو إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور والنفخ في الصور المراد بالصور القرن الذي إذا أراد الله عز وجل فجعل خلائق وموتهم وخروجهم من قبورهم من أجلاتهم أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور وهو قرن تتسع دائرته للسماوات والأرض لعظم شأنه وكبره فإسرافيل موكل بهذا العمل كما وقل جبريل بالوحي والنزول به وبما يأمره الله به كما خشف بقرى قملون وميكائيل بالنبات موكل بالقطر والنبات وإسرافيل موكل بالنفف الصور وجاء في القرآن الكريم أنه ينفخ في الصور ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع، دل عليها قول الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخل والنفخة الثانية صال نفخة الصعب أي الموت والثالث نفخة البعض والمشهور دل عليهم قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعل كمن في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون هذه النفخات النفخة الثالثة ينفخ الله تبارك جبء صرافيل في الصور فتخرج الخلائق من أجدانها قيام ينظرون كما قال الله تبارك وتعالى فإذا هم قيام ينظرون وفسر النبي صلى الله عليه وسلم قيامهم هذا بقوله إنكم محشورون إلى ربكم حفاةً عرافةً غرلاً لا يجد الإنسان إلا موضع القدمين، وهم على هذه الحال ينتظرون فصل القضاء بينهم حتى يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا يشفع أحد غيره من الرسل بل كلهم يعتذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعده أن يكون شفيع الأمة في فصل القضاء بينهم كما قال عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهي الشفاعة العظمى يحمده الخلائق كلهم لأنه لا يقضى بين الخلائق حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربي فينزل الله لفصل القضاء بين عباده كما هو مدون في أحاديث الشفاعة الصحيحة العظيمة وقيل إن النفخ الصور مرتين نفخة الفزع. ونفخة الصعد يطيلها إسرافيل حتى يخرج الناس من أجتاتها قيل هذا وقيل هذا وعلى كل حال فنفخة الفزع ثابتة والصعد الذي هو الموت يموت من شاء الله عز وجل من خلقه يميته ونفخة القيام لله رب العالمين كما قال عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهؤلاء الثلاثة من ملائكة الله مسادات الملائكة، وجاء ذكر أسمائهم في دعاء الاستفتاح الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فيقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض فخصهم بالذكر لشرفهم وفضلهم وإسرافيل من حملة العرف جاء في وصفه حديث ابن عباس بقوله إن ملكا من حملة العرش هو إسرافين يقال له إسرافين زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا هذا الخلق العظيم الذي يؤمن به أهل الإيمان الذين يؤمنون بكتب الله عز وجل وبرسله وما جاءت به الرسل هذا المخلوق العظيم من ملائكة الله دليل على عظم الباري تبارك وتعالى وأنه أكبر من كل شيء ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا يقال بالرأي وإنما يقال بالنقب ومن مزاياه أنه أحسن صوتاً ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم لحسن صوتي، أي يستمعون لصوتي، فينشغلون بسماء صوته عما هم فيه من عبادته. وهو دليل على أن ملائكة الله يعبدون ربهم في السماوات فهم أمارها في كل سماء أمرها من ملائكة الله وما شاء الله من خلقه أرواح المؤمنين والرسل والأنبياء كما جاء في حديث الإسراء والمعراج وأنهم لهم زجل بالتشبيح تشبيح الله تبارك وتعالى وصلاة قيام وركوع سجود منهم القائم لا يركع ومنهم الراكع لا يسجد ومنهم الساجد لا يرفع حتى يأتي يوم القيامة فيرفعون رؤوسهم جميعا ويقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتنا فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفخ نفث إسرافيل في الصور خاف أصحابه الكرام خوفا شديدا إن هذا الأمر الهائل والمفجع فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فما نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ومعنى حسبنا الله أي كافينا كافينا من كل كرب ومن كل هم وغم ومن كل حزن فهو الذي يكفي عباده المؤمنين ويهون عليهم الخروب والاهوال والشدائد التي تكون يوم القيامه ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل فالله أعلم قاله الحافظ من كثير نعم ومن سادات الملائكة ملك الموت جاء ذكره في القرآن بهذا اللفظ ملك الموت كما قال عز وجل قل يتوافق ملك الموت الذي وقّل بكم وليس في ذكر اسمه فائدة من حكم أو غيره فلم يذكر اسمه في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة كما ذكر اسم جبريل وميكائيل وإسرافيل وذكر حملة العرش عموما وذكر من حول العرش الكروبيون وذكر الملائكة عموما في السنة. القرآن والسنة فالمقصود أن ملك الموت غير الموت ملك الموت غير الموت ملك الموت له أعوان كما جاء في القرآن الكريم حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون وكبيرهم ملك الموت وأما الموت فإنه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أثيا بالموت في صورة كبش أملاح، فينادى في أهل الجنة وفي أهل النار هل تعرفون هذا وكلهم يقولون نعم لأنهم قدراء، وما من مخلوق من مخلوقات الله إلا ورأى الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولأهل النار خلود ولا موت وعندئذ يزداد فرح أهل الجنة وسرورهم ويزداد حزن أهل النار وما يغشاهم من الأهوال هذا فيما يتعلق بشادات الملائكة جبريل وإسرافيل، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ثم بعد ذلك يأتي التفصيل في وظائفهم. يبتدع المصنف. بحملة العرش نعم وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام إلى ما هيأهم يعني الملائكة هيأهم الله على أعمال كل قسم من الملائكة له عمل جاءت به النصور ومنهم من لا عمل له إلا العبادة ومنهم الشياحون في الأرض الذين يتتبعون مجالس العلم ومنهم الحفظة ومنهم ومنهم كما سيأتي تفصيله فالذين ولاهم الله أعمالا يا أذكرهم في القرآن فمنهم حملة الأرض ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرض وهم ما حملت العرش أشرف الملائكة وهم الملائكة المقربون كما قال الله عز وجل لن يستنكف المشيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لا يشتكفون أن يقال إنهم عباد الله فهؤلاء أشرف الملائكة وأفضلهم حملة الأرش الذين قال الله في شأنهم ويحمل أرشا بك فوقهم يومئذ ثمانية. وهم حملته حملة الأرش في الدنيا في هذه الحياة. ويطلق عليهم الكروبيون الذين هم حملة الأرش ومن حول الأرش. ذكرهم الله في قوله عز وجل الذين يحملون الأرش ومن حوله الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا هذا أيضا من أعمالهم كثرة الاستغفار للمؤمنين والطلب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يدخلهم الجنة وينجيهم من النار فهو أصح الخلق لعباد الله المؤمنين. نعم. ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. هذا هذه أعمالهم من أعمالهم أنهم يعمرون السماوات. بالعبادة. لا يتوقفون عن العبادة لا ليلا ولا نهارا ولا لحظة من اللحظات لأنهم جبلوا على الطاعة فلا حاجة بهم إلى شيء آخر قلقوا من نور وجبلوا على طاعة الله عز وجل وليس كالبشر الذين يحتاجون إلى النساء وإلى الأكل وإلى أبدا هذا غذاؤكم عباده الله غذاء, غذاء ملائكة الله فهم كما وصفهم الله يسبحون الليل يقلون والنهار لا يفطرون لا يملون ولا يتوقفون نعم ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور قلت هو شيخ الإسلام المؤلف رحمه الله الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات نعم هذا ثبت بأن البيت المعمور كما مضى معنا في السماء الشابعة أو الشادسة وأنه حيال الكعبة حيال الكعبة المشرفة وأنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون يعني نوبتهم انتهت ثم يأتي شبعون ألف ملك وهكذا كل يوم فله فضل عند أهل السماوات كما للكعبة فضل عند المؤمنين نعم ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها مما لابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم هؤلاء هذه وظيفتهم موكلون بالجنان وعلى رأسهم رضوان خازن الجنة، ومأه أعوانهم، هيأهم الله وأمرهم أن يكونوا على الجنة وما فيها مما ذكره الله من النعيم المقيم لأهل دينه، ومع هذا الفضل العظيم، و. الذكر الجميل لهم فإن المؤمنين في الجنة لهم درجات عالية تزورهم الملائكة ويشأذنون عليهم لأن للمؤمن في الجنة من الغرف البعاد ومن القصور العالية ومن الخدم بحيث إذا جاء الملك ليزور المؤمن في محله لابد أن يستأذن ولا يكون الاستئذان من واحد يكون الخدم والحرات على باب المؤمن سماطين يعني من الجهتين فيأتي الملك يستأذن من أول واحد يقول ملك يريد أن يزور فلان فينادي ينادي في الآخرين إن ملكا يريد أن يزور فلان وينادي بعضهم بعضا حتى يصل النداء إلى الملك الذي هو قريب من المؤمن في فيقول المؤمن إذن له. وهذا دليل على أن المؤمن كريم عند الله ومحبوب عند الله عز وجل وله من المقام والرفع عند الله ما لم يكن لغيره إذا كانت ملائكة الله تستأذن لتزور المؤمن وتتشرف بزيارته هذا من أعظم التكريم ومن أجل التقدير من الله عز وجل لعباد الله المؤمنين مما يدفعهم إلى الجد والاجتهاد في صالح الأعمال ليفوزوا برضا الله ويفوزوا بجنته ويفوزوا بالمقامات الرفيعة التي أعدت لهم كما قال الله وهم في الغرفات آمنون هذا الصنف من الملائكة وعلى رأسهم رضوان كلهم يعدون الكرامات لأهل الجنة من ذكور وأناد, وإناد غيافة ملابس مآكل مشارب مصاب حلية مساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطر على قلب أحد من البشر والحياة قصيرة لو استغلت كلها في الطاعة لكان أمرا يسيرًا وأمرا في رضا الله تبارك وتعالى إلا أن شياطين الإنس والجن تسلطوا على عباد الله فثبطوهم عن الطاعات ودفعوهم إلى المعاصي تسلطوا على المسلمين وأما الكفار فقد انتهوا منهم وتسلط بجميع الوسائل وسائل الإغواء ومنها اتباع الشهوات واتباع الشبهات وطول الأمل في الحياة والغفل عن الله وعن لقاء الله وإلا فكان الواجب أن نغفل عن الله عز وجل وأن لا نقدم على عبادة الله عز وجل أي عمل من متاع الحياة لكسر الحياة ولعظم وفضل ما أعده الله عز وجل لمن بدل جهده في صالح الأعمال وعلى رأسها فرائض فريضة التوحيد وفريضة الصلاة والزكاة والحج والصوم والعمرة وطلب العلم الذي هو أعظم فريضة والأمل بالعلم ودعوة الخلق وأمرهم ونهيهم والنصح لهم إلى غير ذلك من صالح الأعمال التي يفوز بالجزاء عليها من قدموها في دار العمل يفوزون بالجزاء عليها في دار الجزاء على العمل. <تصفيق> عندك شيء من الأسئلة؟ الشيخ ياسين أنا. غير ذلك. كل الأمور الغيبيّة نؤمن بها كما جاءت في النصوص بلا كيفية. ما جاء فيه من النصوص في وصف الكيفية آمن به على هذا الأساس. وما جاء من النصوص في وجوب الإيمان. بأمور الغيب بدون تعرض للكيفية فلا نتعرض للكيفية ككيفية ذات الله وأسمائه وصفاته وكيفية ما في الجنة من النعيم المقيم وما في النار من العذاب الأليم نفوض علم الكيفية بذلك إلا الله عز وجل هذا السائل عبر الشبكة من الإمارات يقول هل السلفية فرقة وهل يجوز الانتماء إليها؟ السلفية هم أتباع السلف والسلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من سار على مנהגهم فهو منهم فيقال سلفي سواء في ذاك الزمان أو في هذا الزمان أو بعد هذا الزمان يقال سلفي أي على من تجي السلف طاجع الذين قال لهم قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب فليست فرقة من الفرق الهالكة وإنما هي الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمة على ثلاث وسبعين ثركة وكلها في النار إلا واحدة فالسلف وأئمتهم هم الضائف الناجي المنصورة وهم أهل الحديث والأثر وهم أتباء محمد صلى الله عليه وسلم حقا وحقيقة ولا تعتبر السلفية حجم من الأحزاب ولا جماعة من الجماعات الشاذة التي أطلقت على نفسها جماعة كذا وجماعة كذا وإنما السلفية هم أهل الحديث وهم الطائفة النادي المنصورة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأئمتهم الصحابة الكرام وكل من صار على دربهم وهو سلف فيجوز الانتماء إليها ولا حرج أن يقول طالب العلم أنا سلف وذلك عند الحاجة إلى ذكر ذلك يقول أنا سلف وأعتز بالسلفية كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله لا حرج على من كما إلى السلفين ولا يجود لأحد أن يعيبهم لأنها لأنهم انتماء حق شيخ الذين يعيبونهم يقول أنهم جامية أو مدخلية هؤلاء هؤلاء أهل بداء وأهل ضلالات لأنه لا يتكلم في أهل الحق إلا أهل البداء يتكلمون فيهم ويتنقصونهم هم أهل البداء وأما أهل السنة فيصولون ألسنتهم وأقلامهم أن يتكلموا في الأخيار سواء من الصحابة الكرام أو القرون المفضلة أو من جاء بعدهم إلى يوم القيامة لا يذكرون الأخيار السلفيين أهل الحديث والأثر إلا بكل جميل هذه طريقة السلف وعلماء السلف. بخلاف أهل البدع والضلالات فإنهم هم الذين يلمجون ويتنقصون ويعيبون أهل الحق فهذه من علاماتهم كما قال أبو حاتم الرازي من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل العلم في أهل السنة آه. سيد من ألمانيا يقول ما صحت الأثر الوارد عن الشافعي في سورة العصر لو لم ينزل لولا منزل الله على عباده إلا هذه الصورة حجة لكفتهم ما نسب إلى الشافع صحيح تكره أئمة التفسير وهو منشوب إليه وهو دليل على فقهه في القرآن الكريم لأن الله تبارك وتعالى بين علامة المؤمنين وأن لهم وأن لهم أربعة أعمال تميزهم عن غيره الإيمان وعمل الصالحات والتواصل بالحق والتواصل السرّ ما بقي شيء من أمر الدين إلا وتناولت هذه الأربعة أعمال إيمان وعمل صالح والتواصل بالحق والتواصل السرّ وهذا هو منهاج الرسل والأنبئة وأدبائه فالأثر صحيح وهو دليل على فهم الإمام الجليل الشافعي محمد بن إبريس فهمه للقرآن الكريم ومعانيه. نعم سالم الإمارات يقول هل يجوز لرجل يعمل في منطقة تبعد عن بلد بلدته 250 كيلو أن يجمع الصلاة إذا أراد السفر علما أنه يقيم مدة أربعة أيام في مقر عمله ويرجع إلى أهله يومي الخميس والجمعة فقط إذا أنشأ السفر من بلده إلى مقر عمله له أن يقصر الصلاة ويجمع عند الحاجة إلى الجمع إذا اشتد به السير وإذا أنشأ السفر راجعا قافلا له كذلك أن يقصر. فإذا وصل إلى أهله إذا وصل إلى أهله أكم وإن وصل إلى مقر عمله أكم صلاةه نعم سأل من فرنسا يقول هل يجوز أن تقرأ أذكر النوم على الرضيع كما يقرأه الإنسان لنفسه إذا قرأ ومسح عليه لا حرم إذا قرأ من القرآن أو من المعوذتين إذا قرأ المعوذتين وصورة الفاتحة وصورة الإخلاص والأدعية النبوية ومشح على الطفل لا حاجة. هذا من الأشياء التي يتحصن بها الطفل سام الإمارات يقول هل الأجر في الذهاب للمسجد في الغدوة والروحة أم في الغدوة فقط الأجر في, في الغدو والرواح كلما غدا أو راح خطوة يكتب الله له بها يرفعه الله بها درجة وخطوة يحط الله بها عنه خطيئة ذهابا وإيابا فيحتسب ذلك وكما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نجلا في الجنة. هذا فضيلة الجماعة وتعلق القلوب بها من صفات أهل الإيمان والتقوى. سأل من بريطانيا يقول هل يجوز للوالدين أن يمنعا بنتهما من زواج من شخص بسبب أنه لا يعمل ويأخذ مساعدة مالية من الحكومة؟ وهو يبحث عن عمل مناسب له في نفس الوقت على كل حال الميزان وهو العمل ولا المال وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإذا كان هذا الرجل من أهل الأخلاق الطيبة والتمسك بالدين فإنه يزوج والرزق بيد الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه مواله ومنه المك... قال مصنف علينا وعليه رحمة الله ومنه مكلون بالناء عادن الله منها وهم الزبانية ومقدموهم تسعة عشر وخازنها مالك وهم مقدما على الخزنة وهم المذكورون في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يقفف عنا يوما من العذاب وقال تعالى ونادوا يا مالك اليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون الآية وقال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فقال تعالى عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليسيقنا الذين أوتوا الكتاب وإزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يظل الله, الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا أخو الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوله رحمه الله تعالى ومنهم الموكلون بالنار وضمعنا لأن الملائكة الكرام بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام والقسم الأول حملة الأرش والقسم الثاني سكان السماوات السب يعمرونها بالعبادة ليلا ونهارا والقسم الثالث الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور ومنهم الموكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لشاكنيها ومنهم أي من ملائكة الله الكرام الموكلون بالنار فعاد الله منها. وعلى رأسهم خاجن أب ماله خاجن النار وهم الزبانية الذين ذكرهم الله الزواجات في القرآن سندع الزبانية ذكرهم في قوله سندع الزبانية قال ومقدموهم تسعة عشر وهم الذين قال الله عز وجل عنهم عليها تسعة عشر أي على النار والقيام على تعذيب أهلها وهذه العدل وهذا العدد تسعة عشر بين الله تبارك وتعالى الحكمة من ذكره في قوله وما جعلنا قدته إلا فتنة للذي نكفر لأنه قال أبو جهل قال أنا أكفكم ثمانية عشر فما بقي إلا واحد فذكر الله تبارك وتعالى قوله وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا حيث قالوا نستطيع على دفع هؤلاء الملائكة لهذا العدد ونمضي ندخل الجنة إن كان هناك جنة على سبيل الفرض وإلا فهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء على الأعمال كما ذكر الله ذلك عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فهذه الآيات الكريمات بين الله تبارك وتعالى فيها أن النار لها خزنتها وأنها مخلوقة وأنها أعدت للكافرين والمتكبرين المتجبرين كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاس احتجت الجنة والنار فقالت النار أنا فيها الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة وأنا فيها بؤافا بؤافا الناس مساكين فقال الله تبارك وتعالى للنار أنت أذابي أعذب بك من أشاء وقال للجنة وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء فالجنة للمؤمنين والنار الكافرين وهي مخلوقة كما أن الجنة مخلوقة نعم ومنه الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلوا عنه وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكر بحفظه في, في نومه ويقبته ويقبته من الجن والإنس والهوام فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه وهذا فشم من أقسام الملائكة وكلهم الله أز وجل بحفظ بني آدم وذلك من رحمة الله تبارك وتعالى ببني آدم وذل على ذلك قول الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه على أحد التفسيرين للآية الكريمة لأن للآية الكريمة تفسير آخر هذا تفسير ابن عباس أن كل واحد من بني آدم وقل به ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الشرور والهوام والمصائب حتى إلا شيء يأذن الله تبارك وتعالى فيه فإنهم لا يستطيعون رده المقصود أن بني آدم كرمه الله ولقد كرمنا بني آدم ومن جملة تكريم الله لهم حفظه حفظه لهم بملائكته الكرام الذين يدفعون عنهم الشرور والهوام إلا ما أذن الله عز وجل فيه فإنه لا بد من أن يصيبه نعم ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون نعم هذا صفح من ملائكة الله الكرام وكذون بكتابة الأعمال خيرها وشرها ملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك على الشمال يكتب السيئة فإذا عمل العبد حسنة بادر إليها ملك اليمين وكتبها عشرا إلى أرعاف كثيرة وهذا قبل الله عز وجل على المؤمنين الذين يعملون الصالحات من أفوال وأفعال ظاهر أباطن وإذا وقع في شيئة قال ملك اليمين لملك اليسار أمهل لعله يستغفر فيمهل ما شاء الله فإن استغفر تاب الله عليه ولم يكتب عليه شيء وإلا كتبت عليه سيئة والمراد بقوله ما يلفظ من قول أي الإنسان المذكور في قوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان أي الملكان ملك اليمين وملك الشمال عن اليمين وعن الشمال تعيد أي كل واحد أرصد وهيئ من أجل أن يقوم بعمله وهو يقوم به لا يفوته شيء منه أبداً رقيب أتير أي حاضر مهيئ لا يغيب وقوله إن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون هم الحفظة الذين يكتبون الأعمال والأعمال التي يكتبونها إنما يسنسخونها من اللوح المحفوظ الذي جرى فيه القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ودل على هذا قول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون قال علماء التفسير والإستنساق لا يكون إلا من أصل فالأعمال التي يكتبها الكرام الكاتبون يستنسفونها من اللوح المحفوظ كما يشاء الله تبارك وتعالى حبيجة فلا يتخلف منها شيء ولا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص نعم وهو البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعرائي فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره قال الحافظ بن كثير ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم ثم قال ما معنى إن من كرامهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس نعم هذا الأثر الوارد في النهي عن التعري لا شك أن الاشتتار ولو كنت بمفردك إلا ما دعت إليه الحاجة والمنهي عنه هو ما بين السرة والرخبة وكذلك أغلق من ذلك الشوءة القبل والذبر فلا يتساهل إنسان في التعري إلا عند الحاجة التي لا مفر منه سواء في حال الاقتشان أو في حال النوم أو غير ذلك عليه أن يستفر دائما أبدا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن كنت سأله السائل وقال أرأيت إذا, أرأيت إذا كنت وحدي قال الله أحق أن يستحيا منه لأن الله يرات وما بد منه التشتت والابتعاد عن التأريء إلا عند الحاجة فيه استحياء من الله تبارك وتعالى وكذلك يستحي الإنسان من ملائكة الله الذين لا يفارقونهم لأن الله وصفهم بأنهم كرام فلا بد أن يكرمهم المؤمنون والمؤمنات من بني آدم وذلك بالتسطر والمبادرة إلى غسل النجاسات ورفع الحدب وهذا من تكريم ملائكة الله ومن تكريمهم أيضا فعل الحسنات والابتعار من ذلك وترك السيئات. من أقوال كبيحة وأعمال كبيحة، لأنها تؤذي الملائكة الكرام الكاتبين، وقبل ذلك تغض الله تبارك وتعالى. وكونهم لا يدخلون بيتا في صورة ولا جنوب ولا شمال. ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس إلا أنه لا يفوتهم شيء من الأعمال يعني إذا كانت موجودة هذه الأشياء المانعة للملائكة من الدخول إذا كانت موجودة وعملت الحسنات أو المعاصي لا تفوت الكرام الكاتبين أبدا بل هي مكتوبة ومدونة لأن الكرام الكاتبين يستنسفونها من النظر المحضور كل أعمال من هذا وهذا الأثر فيه أيضا التحذير من التشمف لهذه الأشياء اتخاذ الصور في البيوت بدون حاجة وكذلك البقاء على الجنابة لا يرفع هذا الانسان بالاختسال بل يبادر إلى ذلك وإن أراد أن يؤخر الاختسال توبأ حتى يخفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيلنه أن يرقد أحدنا وهو جنوب قال إذا توبأ ولا يصحبون أي الملائكه رفقه معهم كلب أو جرس الجرف هو الذي يدق ما في إلا فاتقوا الله ما استطعت يا علي بقدر ما استطاع والذي لا يستطيع هذه عمة في البلوى فيها في كل شيء كل شيء كتب في, في الجرائد وفي أشياء كثيرة وكثيرة جدا وعلقة للزينة والذكرى وما شافه ذلك هذا كله لا يجوز نعم وروى مالك والبخاري والمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار واجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرجوا إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وفي رواية أن أبا هريرة قال اقرأوا إن شئتم فقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هذا من الملائكة هذا عملهم أن يتعاقبون ينزل ملائكة ويرتفع ملائكة فيجتمعون في هذين الفرضين العظيمين صلاة الفجر وصلاة الصبر تيتمع ملائكة الليل وملائكة النهار إذ أن ملائكة النهار تنزل في الفجر والذين باتوا في الليل في بني آدم باقونا حتى يتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر فتبقى ملائكة النهار وتستفع ملائكة الليل ويجتمعون في صلاة العصر أيضا ملائكة الليل نازلة وملائكة النهار صاعدة فيجتمعون في صلاة العصر لذا جاء ذكر الفضل في الأحاديث صلاة الخمس والصلاة العصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل قلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا وقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة هاي العصر والفجر وهذا الحديث الجليل تعاقبون فيكم ملائكة ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فإذا رجع الملائكة إلى الله عز وجل سألهم كيف تركت عبادي؟ فيقول ترك فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وهذه شهادة معصومه تدل على فضل المصلين جماعة في فرض الفجر وفرض العصر. والله عز وجل هو العالم بعباده.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 وفي المسند والسنن حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم إيضا بما يصنع ولحديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا فهذا صنف أيضا صنف من ملائكة الله يتتبعون مجالس العلم والذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل بقراءة القرآن وتفسيره والفرح الإسلامي والتفقق في دين الله تبارك وتعالى نادى بعضهم بعضا هلوموا إلى حاجتكم وهذا هو الذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة فضل سياحين في الأرض فضل بمعنى زائدين عن الملائكة الذين لهم أعمال الموكرون بحيث بني آدم والكرام الكاتبون وخجلة الجنة وخجلة النار الموكل بالوحي الموكل بالقطر والنبات وبشآل الناس في قبولهم منكر ونفير هؤلاء لهم أعمال فيه ملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض قضل أي زائدين على الذين لهم أعمال معينة جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسلام يتتبعون مجالس الذكر أي الفقه في دين الله فإذا وجدوا قوما يذكرون الله نادى بعضهم بعضا هدموا إلى حاجتهم فيجتمعون يجتمعون حتى يملأوا ما بين السماء والأرض فإذا تفرد الذاكرون صعدوا إلى الله صعدوا إلى الله عز وجل فسألهم من أين جئتم قالوا جئنا من عند عباد لك في الأرض يشبحونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك قالوا هل رأوها؟ قالوا ما رأوها قال ومن ما يستعيدونني قالوا ويستعيدون بك من نارك قال وهل رأوا ناري قالوا لا فقال الله تبارك وتعالى أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأعطتهم مما استعادوا وأجرتهم مما استجاهم قالوا إن فيهم عبدك فلان عبد الخطاء ما جاء إلا لحاجة يعني ليس منهم قال وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وهذا الحديث ونظائره فيه بشارة عظيمة لكل قوم جلسوا يتذاكرون فكه دينهم ويتذاكرون شأن دينهم سواء يذكرون أمر الآخرة ويذكرون ما أعده الله لأهل الإيمان وما أعده لأهل الكفر والطغيان يتفقهون في أحكام الدين وهذه أعجب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى لأن أي عبادة بدون فقه لا تخذل لا بد من أن يكون الفقه مقدماً في العبادات والأعمال وبدون ذلك لا تقبل الأعمال لهذا لما دخل أبو فريرة رضي الله عنه السوق فقال لهم يا أهل السوق ما أعجزكم قالوا كيف ذلك قال ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هنا فهرعوا إلى المسجد فرجعوا قالوا ما رأينا شيئا يقسم قالوا ماذا رأيتم قالوا رأينا قوما يتدارسون القرآن وقوما يتعلمون الحلال والحرام وقوما يذكرون الله تبارك وتعالى قال ذا كبيرات نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم والحقيقة هنيئا لمن أحبت قلوبهم مجالس العلم رغبة بالفقه في دين الله عز وجل وصلاح العمل والإخلاص فيه تترابج من أن يتوفر في العمل شرطان أساسيان الصواب والحفظة فإن فقد شرط منهما ما قبلت العبادة سواء قولا أو أفعالا وإن فقد جميعا لا إخلاق ولا صواب ما قبلت العبادة فلا بد من أن يتمع في الأمل شرطان أساسيا الصواق الذي هو المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض وفي الواجبات والتعاد عن المحرمات وفي الحدود وفي العلم بالأصول مراتب الدين الثلاث مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان وهذه الغنائم والأعمال الجليلة لا توجد إلا عند العلماء لا تباع ولا تشترى في الأسواب التي هي محل متاع الحياة وإنما هي وإنما توجد عند العلماء ثواء في المساعدة أو في حقول العلم أو في أي مكان من الأمكنة جلستناني فأكثر يتذاكراني أو يتذاكرون الحلال والحرام وشأن الدين إلا وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم مستكينا وغشيتهم رحمة الله تبارك وتعالى وذكرهم الله بأجمائهم في من عنده من العالم الطاهر ملائكة الله الكرام قال الحديث ومن بطأ به عمل لم يسرع به نسب من أخره العمل لأنه قصر فيه مهما كان نسبه فإن النسب لا يقرب من الله وَإِنَّمَا مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ صَالِحُ الْأَمَلِ فَمَا طَالَ اللَّهُ الْأَزْوَاجَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ لَظَنْفَا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ غُرَفَاتِ آمِنٍ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ الْأَمْوَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا خير ما ينثاب به الإنسان الباقيات الصالحة. وهي كل عمل صالح مضرور من قول أو فعل ماهرة أو باقية. هذه الباقيات الصالحة. ومن فضل الجلوس في مجالس. العلم والفقه في دين الله وبذل الجهود في الطلب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيش بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء في دمشق فقال له ما أقدمك قال حديث بلغني بأنك تحدث به الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما قدمت لحاجة قال لا قال أما قدمت لتجارة قال لا قال ما قدمت إلا في قلب هذا الحديث قال نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيكان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة كفضل القمر على سائر الكواكب وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحق واحد وغيره من الأحاديث التي فيها الترغيب الذي يحمل المؤمنين على قطع حلقات العلم وعلى مذاكرة العلم بين الأدران وعلى أخذه من أهله ولا يجعلون لذلك فضول الأوقات بل يجعلون له من أغل الأوقات لأنه لا تستنير الطريق ولا يتضح الحج من الباطل والسنة من البدعة والخير من الشر إلا بالعلم وهو الأساس صلى الله عليه الشيخ في بعض العلماء زاد شرط ثالث الخلاص والمتابعة نعم. نعم. أن يكونوا موحداً في الجملة أوكي. في الخلاص والمتابعة زادوا شرطا ثالثا قالوا أن يكونوا موحدا في الجملة على كل حال هذا شرط ذكره الشمقيقي صحة الاعتباد قالوا الشروط ثلاثة الصواب والإخلاص وصحة المعتقد على كل حال أصل الأعمال لا تقبل إلا من الموحد حتى اشترط فيها هذا الشرط صحة الاعتقاد هي لا تقبل إلا من المسلمين. فالمسلمون هم الموحدون فإذا توفر بجاية جانب التوحيد الإخلاف الصوار قبل العمل وأما غير الموحد فلا ينفعه إخلافه ولا ينفعه صوار المشرك وإن أخلص في بعض الأعمال وأصاب في بعض الأعمال إلا أنها لا تقبل منه لأنهم مثري هذا سائل من الإمارات يقول نحن مجموعة من الشباب نتابع كل يوم من الدرس عبر الشبكة هل اجتماعنا هذا في البيت تحفه الملائكة نعم بدون شك اجتماع قوم اجتماع قناعا فالأكثر للمذاكرة والتحصيل العلمي. إلا حفتهم الملايكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ونالوا خيرا كثيرا من خير الدنيا والآخر بدون شك نعم فذا سالم بيطاني يقول ما حكم استعمال جرس عند باب المنزل ليعلم أن هناك شخص قد دخل يعني منبه دب خارج خشية السرباني لا شيء أو, يبقى أو, يبقى أو للاستئذان استئذان الأرض يأله به لأن الحاج فذ عقده ويستعمل بحكمه عند الحاج وهذا سائل من هولندا يقول إذا طل... إذا طلقت المرأة متى يكون الطلاق بائنا بعد ثلاث حيضات أو بعد ثلاثة أشهر التي تحيض بعد ثلاث حيضات والتي لا تحيض كالكبيرة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر وتنتهي عندكم وهذا سام الإمارات يقول سنة الظهر القبلية هل الأفضل أن تصلى أربع ركعات متصلة بتسليمة واحدة أو بتسليمتين يعني ركعتين وركعتين تصلي بتسليمتين لأننا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنا مثنا وهذا إذن سالم الإمارات يقول فضيلة الشيخ ما صحة الدعاء الخاص بدخول رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هذا أخر واحد وهذا سالم الإمارات يقول حفظكم الله يا شيخ ووفقكم نريد كلمة عن الرافضة وخطرهم على أهل السنة. الرافضة كتب عن فساد معتقداتهم وسوء معاملتهم للمسلمين العلماء المتقدمون والمعاصرون وأن أمة الرفض الذين يتقربون بشبه أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان ويغلون غلوا فاحشا في علي بن عبي طالب وأولاده هؤلاء كذبوا القرآن الكريم الذي أثنى الله فيه على أصحاب رسول الله وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة فهؤلاء كذبوا القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر فالقوم لا خير فيهم وليس من فرق المسلمين أعني الذين يتقربون بشب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونهم بأنهم نافقوا وأنهم تعاونوا على الظلم وأنهم كذا وكذا وأن أبو بكر وعمر الجبت والطاغوت هؤلاء لا خلاق لهم ولا إيمان لهم فليحذروا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه علينا وعليه رحمة الله باب الوصية بكتاب الله عز وجل وقول الله تعالى اتبعوا ما, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تاركم فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فحثع على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي وفي لفظ كتاب الله هو حبل الله المتين من اتبعه من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلاله رواه مسلم وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبة يوم عرفه وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم, وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه, فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فابو الوصية لكتاب الله عز وجل أي إن من أصول الإيمان العناية بكتاب الله. والاعتصام به وكتاب الله عز وجل هو الفرغان الذي أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتابا لهذه الأمة التي أمرت باتباعه دون ما سواه من الكتب السابقة والوصية به تعني العناية بتلاوته على قواعد اللغة العربية وقواعد التجويد التي لا يستقيم اللسان وتقام صروف القرآن وآياته إلا إذا كانت على قواعد اللغة العربية وقواعد التجوين وقد حتى الله تبارك وتعالى على ذلك كما في قوله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله أي تلاوة صحيحة وهذا ثماء عليهم من الله تبارك وتعالى قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فالعناية بكتاب الله عز وجل من صفات المؤمنين صفات العقلاء من المسلمين والمسلمات. ثانيا العناية بفهم معانيه لأنه كلام الله عز وجل أشرف الكلام وأصدق القول وأحسن الحديث وأحسن القصف فينبغي أن نعيخ معاني آيات القرآن الكريم من أجل التعبد بها والعمل بما فيها من المعاني والأحكم والحلال والحرام بقدر الاشتطاعة وهذا مراقب فيه للمسلمين عموما ولطلاب العلم خصوصا وما كل آيات القرآن تشكل على المسلم والمسلمات بل كثير من آيات القرآن واضحة المعاني. لمجرد قراءتها قراءة صحيحة يفهم المعنى وبعض آيات القرآن يحتاج فيها طلاب العلم إلى الرجوع إلى كتب التفسير وكل من كتب في التفسير رجع إلى من قبله إما بالبحث فيما كتب وإما بالنقر فالتابعون مثلا أهل القروض المفضلة التابعون أخذوا عن اضطحاب أخذوا عنهم مشافهة ودون لذا تجد المبتج المفسر يعني ينقلون عن ابن عباس وينقلون علي بن مشعود وينقلون عن علي بن أبي طالب وغيره لأنهم أخذوا عنهم المعاني كما أخذوا عنهم تلاوة القرآن ومن جاء بعدهم من المفسرين فإنهم اجتندوا إلى من إلى كتب المفسرين الذين قبلهم ولم يقلدوهم التقليل الذي لا مفر منه ولكنهم يستعينون بما كتبه وربما تكون للمتأخر بعض الملاحظات أيضا وتكون للمتأخر نظر في الترجيح ترجيح بعض القول بعض المفسرين قول بعض المفسرين على بعض والرأي الصحيح في الآية والدليل على أنه الرأي الصحيح ولكن الفضل لله عز وجل ثم لمن سبق ومهد قليل في تفسير آيات القرآن والتفسير. والتفسير كتب التفسير كثيرة ولكن بعضها أحسن من بعض وأسلم من بعض والمخشرون الذين على نهج السلف الصالح تطمئن إلى تفسيرهم